حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الد يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبو عبدنا فكذبو عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء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 أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بل هو كَذَّابٌ مُشْرٍ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكَذَّابُ المُشْرُ إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَحْتَضَر فناذوا صاحبهم فتعطى فعقر فكيف كان عذاب ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر ثَنَّ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا لَنُوطَ نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّدُوا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فمل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولائكم أملكون ثراء أملكون ثراء في الذر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَمَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ فِي مَقْعَدِ صِدِقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرْ